مقصيدة استغفارية للشيخ محمد قد الله بأسراره بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله من إثني ومن زلهي ومن وجودي ومن علمي ومن عملي أستغفر الله لا أحصي عليه فلا سبحانه إذ هو المثنى من الأزل أستغفر الله جل الله خالقنا عن الشبيه وعن غد وعن مثلي أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن حولي ومن جلي أستغفر الله من كل بأجمعه لان فاحول لي حالي حاله الكسل استغفر الله من شعري ومن بشري ومن شهودي في فكري ما بعد الامالي استغفر الله مما لسف اعلمه من الخطايا من عندي ومن أستغفر الله من عمري الله عسدًا من غير نفع غدى في موقف الخجل أستغفر الله من سري ومن علمي ومن تقلب قلبي حالة الغلل أستغفر الله من سوئي ومن سخطي ومن رضائي ومن عملي ومن عدلي أستغفر الله من قولي إذا عدلت به الخواطر زه ونهج ومؤتمري أستغفر الله من حال إذا ذرته وخلت حال تواعي النفس بالعجل، أستغفر الله من سر يخالفه ما في الظواهر من عمد وفي خلدي، أستغفر الله من ظن ينوع غدا إلى صاحبه الإثم والوجل أستغفر الله من ذكري إذا خطرت فيه الضلون وجالت فيه بالعلل أستغفر الله من عيني إذا نظرت شيئاً ومعتبراً في سرعة الأجل أستغفر الله من سري إذا شهدت غير اللهين جل الله عن مثلي أستغفر الله من أذني إذا سمعت صوتا ولم تفهم المعنى بمنتعني أستغفر الله من نتقي إذا درزت من غير ذكر كداف النور والجدل أستغفر الله من نفسي ومن نفسي إن لم يسر بسبول الخير والعدل أستغفر الله من ضبعي ومن طمعي إن لم يصالى على التلبيس أستغفر الله من خلقي ومن خلقي إن لم ينأ أنا بحسن القول والعمل أستغفر الله من أيد إذا بطشت بالأنك في غير حق الله والخلال. أستغفر الله من أيد إذا بطيت بالأنك في غير حق الله والخلالي. أستغفر الله من إذا انتشرت في الأرض تسعى لغير الله والخجل أستغفر الله مما حاك في خلدي مما يخالف سير السعادة الأول أستغفر الله وفرانا يخلصنا عند الشدائد من هجري ومن خطلي أستغفر الله تعداد النجوم على ممل أوقاتها من صال في الأزل، أستغفر الله حتى القطر أجمعه والرمل والذر والأشباح والقمري، أستغفر الله حتى الخلق قاطبةً. وعدت أنفاسهم في السهل والجبل أستغفر الله تعداد البحار وما فيها من الخلق والأمواج والقلد أستغفر الله تعدد الرياح وما جالت علينا به من رابل حطل أستغفر الله من قام الجهاد على أهل العناد بسيف الفارس البطل أستغفر الله ما صار العجيج إلى أرض الحجاز لوضع الإثم والزلل أستغفر الله تعداد الطيور وتعداد المهوش بعد النحل والعجل أستغفر الله تعداد الهوان وما في البحر والبن من حوت ومن جبل أستغفر الله تعالى العلوم إذا ما ضعفت بإزدياد البر والعمل، أستغفر الله من قولي ومن عملي إن لم يكن خالصا من سائر العلل، أستغفر الله. من كل الوجود إذا شاهدته قبل مبديه من الأزل واغفر لناظمها ربي وقارئها بسمح لسامعها لك المصطف البطل عبيدك العلمي أتاك مفتقرا يرجون ولك يا سؤل يا أملي فمن عليه بنعماء ضاعفة وأمنه يا ربي من خزء ومن وجر كذالي المسلمين الكل أجمعهم الكتب والأنبياء يا غافر الزلري ثم الصلاة على المختار سيدنا كثر الوجود ملاد الخلق والرسل محمد صلى الله عليه وسلم المجتب المبعوث من مطار من جاءنا رحمة في أوضح السبل كذا سلام من الرحمن يرفعه أرقام مقام له عند الإله عسل فمن مرضا عن أبي بكر وعن عمر كذاك أثمان مع زوج البتون علي والآل والصحب والأتباع جمعهم ووالدي وأشياخي وكل ولي وجعل إلهي على التوحيد قبوتنا الصدق في القول والإخلاص في العمل.